بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وحِدَ ما مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْمُحْصِنِينَ غَيْرَ مَزَادِحِينَ فَمَسْتَمْتَعَتْنَ من بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ جُرُوهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا تُنَاقِهَا عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا سوره النساء ايه آية بقدر ما هو رضي أكنك تردد من كلامه والمشهود عنه ان كثيرة التي حرام تهدي جدتي دبرتين هرومتة من النساء دبرتين اربعة منا قبض سوره الا مملكة ايمانكم وان لثنيت من بوجدني هركك السمن لا يسمى دبرتين تكتر نَمْنُ بِرَافُولُنْ دُرْغَا حَتَّى يُكَافِرَ النَّذَارِ يَوْ وَلُلَنِي لُكَ سَتِي بَوْجَ انْتِمَرِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ دِجُّون إِثْسَانِ دِجُّورا كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كُنِي وَاجِبَ رَبِّ بِاثْنِ الرَّكْعَتَيْنِ يُقَانِ بِرَبِّ اثْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَرِّس وانتسمى ليجروا إثني بحلال تهيت نينجرة دبارتير وان ربي إثنرت أورغا وإثن مليك حجروا إثني بحلال تهيت نينجرة أن تبتغوا إثن بربادتن دبارتر بأموالكم Aala huduotaatan nini qira musaati hinna Kaii dinaadaan ho Pamalfata tatuun Wakanaaniana Bihi du barbarii san Men hunna dubatbati sanirla hetkalani tamni seera vaatuu hunna uduuro hunnana من بدأ إساني يوكم مهري إساني كيناهي كإساني فلكم أفراد بعثني سينك نجت أنستنا فريضة جت واجب حالته الجر ولا جمع عليكم دلين يتنرنجرو فيما تراويت به من بعد الفريضة. وَنِيسْتِرَتْ وَلِيَ الْتَنِي وَلِيَ جَالَتَن أَرْغَا وَاجِبَ كِلْتَانِي فِي الْتَنِي دَبَلْتَنِي سُنِي إِمَّكَ سَنِي وَاجِبًا وَمَحْرِيدًا كَنَّانَ الْمَلَإ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا رَبِّ تَهْجِرَ عَلِيمًا بِكَ خَلْقِ عِيسَى حَكِيمًا أُغِيسَتَهْجِرَ وَعِيسَانِي ثُلُو عِيسَانِي خَرَاجُهُ كَنَثِتِ Veli, jätä ajan tuakkiyttu. Tuottin abba manaa kaudu. Hallitsin abba manaa sen kaudun, jolloin hän tänne tänne tuli. Kahvira abba Gabarata ate ka argamutata ate suni mara sabbi gidam kabaluga araba sabbi ye tum boji amtulati isizan abba mana kirra wa itma boji amtanne kenne koba ga hasana yokoda kensak dinargamte hoodon rakko rako kabu kana male jiru malaka kensan baftani mahri Tan sini halal ka بدينه جنة جدّيّة شُورا، هذينه جنة، كاساني مالكها سبحانه، محرّي قوسان، يوّوسان، تركّون قلوبه. محرّي قوسان، الإنسان كنيتن، إركتني، وجبتني، أولاً قام دروماً نمن دروماً كمن ما لقباتي تبارتیبه و اوخددندنن أيام المحسنات <سؤال> هي كند برطيب الوصى تقبر انتهن ما لقباتي دروماً كبارتدنن المؤمنات <سؤال> هي كند برطمت مؤمن خطاتكم فمسنسنو مفهومة ملكت ايمانكم واذركت اسم مليك gabro tahfuru من فتيات المؤمنات يجول لدبره تاسم برجه تدبران ثم منتعت تحفورو يوكما الله تبعث تبلي قد تبتاتي والله اعلم بايمانكم رب لي Tilrää kevälä keisarabi tujuveika. Eräs on innittu muumena joka islamu hingire isinlle islamataa teet. Et tiheenäti, gabrante saa min badin, grinki esän, grimmer rai, dinke sattu valmakita isin hingiv dubra tagabra sanille, فان كتو مننا اذا نسم فودا باذن اهلهنا حيما ورئيساني أَلَدُ اج حيما الا درت انت حَتَّى من قبلكم اج إِسَانِي غبرن لي وليوت اساني, إساني جاهنت واتوهم بالمعروف أكبه كما جلا تنتيسو في, في إرائر إسو أم ملئ محسناتين دوبرتوني إفموتاً سنتا قبراء حال إسنتي فامتوتاتي غير مصافحات ظاهرة بابتيك زنان حجاً ولا متقذات أخدام كأيسان اللي جال اللي زنا ولين حجتو كانتاسي فمججتو مصافحات الجد ظاهره باتي ما نقد بودتي منا سن بكيتن ابن وكان بير بجن تناتي تا في يوكاني يوم جنا فعليهن ثم فعليه نصف ما على السنوات من العذاب ولكن ذبتي برسا اطاعتي الرئيس الرجرا ذبتي برسا يولند برا يرون singing لهم يرون دبك يقان يودو <سؤال> إن بالصومين حال الجبر تاتي، فذنها وجهت تاتي. يروشنتهم جربهم تي، ولا كا وقعا بياه حجكم. تدلسهمو يروضب جربهم تي، وقعا تو بياه إيشي باسنجي ذلك لمن خشيا العنثة، كني كا جبرهون أجل رب إسميل بزينان مالك الكتابة لمن خشيا نمسوداته. العنت لنا عنك جد اسري سات سلا تعب وقنقدا لنا تعب في اميم فيت الدنيا تحدي نمرع افتا اخرات الليل اتي نمركايا كنا انا فنهني فربك لنا ذلك لمن تعب في بلسا دو تدبي غبره و جدي ربي الان حساب هيا تصبروا اذ ابذوا يوم وجل ذبرا غبرتاتو دو ابذاني ابذوا يوم خير لكم اذ احال المانت سن اخذ رجلان ثاني Wallahu rabbin ghafurun araramada, rahimun rahmatubta gabrota isaati يريد الله ربي مفيدا ليبين لكم شريعة إساة الدباس والمصلحة إسن إقبوا أمره دي كثني كثتي أد إسن إباس مفيدا ويهديكم إسن أجير مفيدا سننا الذين من قبلكم حراثاً إثنك أجير توفلة وان إثني حلال قلبي وان إثنرة حرام بلوكيسة تلّي أكف إن كرام بيوت سني ديمتاً في الربين ويتوب عليكم ربي إثنرة توبة دي أوفلة والله ربي عليم بيك إثني بيك حكيم أجيسة وان إثني شريعة بلوكيسة تلّي وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ أَلَيْكُمْ رَبِّنَا تُوبَائِنَ رَكْدَيْنِ فِدَاعَ مَالِدِ الدَّيْمِ سَيُجَرَّ أَمِنَ أَقْدَمِ التِّمَاتَةِ الْكَبِيرَكَ نِفِيٍّ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَجَرُونَ الشَّهَوَاتِ إِسَانَمْ فِي الْلُّبُو إِسَانِ الْجَلَدِ مَنْ يَخُدَعْ نَصَارَى يوكى أنت مين ميلاً عظيماً؟ إذن كراراً في إرّا كراها آه كنرّا جلتني وأرّب إذن الرّب الحرام قلت إذن ههجتني بأني كنافو كرا إذنه ديمناتي كرا رب يقول إذن رب حوبا إذن الرّب ديم يريد الله ربي مفيدا أن يخفف عنكم شريعي سنرتب لكنا إساني تشيس سوفدا كان مثالا نمت نفاته وخلق الإنسان ضعيفا إل قني قوم نجر الله هالتهيني إل من ما قدير زبر برسيو أرقه سمبرين قنعت بين لمو عسا وان في هنجفت برود برتي ارجادان دووانن دل ربي تكتيب فيتفوتت ازني رودي يودندت برتي بالتا حورا يودتتند برتي غبروتا حورا بدين يتناجت نما كن مرجت ذي رسول هي من في جران سنن في الراسو موديجورا يا ايها الذين لا تاكلوا يناتنا أموالكم فروت السن بينكم بالباطن جدوك السن بعد إعلان نعتنا أكأ على نعاتك أك سامتن نعاتك كرهما في ولد راعي نعتنا إلا أن تكون تجارتا عن تراضي منكم إلا أنهم من قد يلدني لكن أن تكون تجارتا يهون دل ذلك الجدوى في سنitivity هو جسم يوكا والربيع الثاني وان ترتقي سنين رؤية ناس يدردشون الجدوى حاله ولا تقتل أمك وسأم سن وان حلاك تيجي هو جد شودار. وانت سبحان فدي ترى إن حجتنا لبوتت عن إن الله كان بكم رحيما رب تنهجرا رحمت إسني ودا وان ان ترى منك في ميل طورا وتشن رتغول حالك سن بك رب لبوت تسلمينا حراما ناتني عذاب الجحام فرو تسب باطلا لو كان سامك ولرا ناتني akkagarta ne rupu the sanimine je rabbi ke na aaya it aantu